معاشر الإخوة المؤمنين لا يزال الحديث ماضياً بنا مع هدايات السورة الفاتحة تلك السورة العظيمة المباركة التي بيّن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنها أعظم صور القرآن وأفضلها ويسورة جمعت علوم القرآن ولهذا سميت أم القرآن سماها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وهي سورة جامعة لعلوم عظيمة نافعة ودروس وعظات بالغة تمسوا إليها الحاجة حاجة كل مسلم ولهذا كان من شأن هذه السورة وخصائصها انها تثنى في كل صلاة وتقرأ في كل ركعة من كل صلاة وصلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة خداج اي غير تمام كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سورة مليئة بالعظات والعبر والدروس النافعات ولهذا كان حقيقا بكل مسلم أن يعطي هذه السورة حقها من العناية والاهتمام حفظا لحروفها وفهما لمعانيها وعملا بمقتضياتها ودلالاتها وأن لا يكون حظه منها مجرد تلاوة الحروف دون فهم المعاني ودون العمل بما تدل عليه معاشر الاخوة المؤمنين وان من الدروس العظيمة المباركة المستفادة من سورة الفاتحة أن فيها بيانا لمكانة الدعاء وأهميته في حياة المسلم وشدة حاجة المسلم إليه في كل وقت وحين وأنه لا غنى له عن الدعاء فبينت هذه السورة مكانة الدعاء العظيمة ومنزلته الرفيعة وشأنه في دين الإسلام كما أن فيها بيانا شافيا لآداب الدعاء وشروطه وما ينبغي أن يكون متحليا به الداعي من جميل الصفات وطيب الآداب فالسورة بينت مكانة الدعاء وبينت كذلك شروطه وآدابه أما مكانة الدعاء من خلال هذه السورة سورة الفاتحة فإن لبّ هذه السورة دعاء الله جل وعلا وسؤاله, وسؤاله سبحانه والتضرع إليه فهي سورة دعاء لله جل وعلا ويدل لمكانة الدعاء من خلال هذه السورة أن هذه السورة أعظم سور القرآن وهي فاتحة القرآن الكريم هي فاتحة الكتاب سميت فاتحة الكتاب لأن لأن أول شيء يقرأ في الكتاب هي أول شيء يقرأ في كتاب الله عز وجل هي هذه السورة يفتتح بها كتاب الله وأيضا تأتي في الصلاة متقدمة على السور والآيات التي يشرع قراءة ما تيسر منها في الصلاة وتأتي في كل ركعة من كل الصلاة سورة الفاتحة افتتح بها كتاب الله وهي قائمة على الدعاء وهذا مما يبين مكانة الدعاء وعظيم شأنه فكتاب الله عز وجل افتتح بالدعاء كما انه كذلك اختتم بالدعاء اخر سورة في القرآن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 الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس فيتعوذ المؤمن بهذا التعوذ المبارك ويدعو بهذه الدعوة المباركة التي اجتملت عليها هذه السورة التي ختم بها كتاب الله عز وجل وعليه فكتاب الله افتتح بالدعاء واختتم بالدعاء وهذا من اوضح ما يكون دلالة واعظم ما يكون بيانا الى اهمية الدعاء ومكانته وعظيم شأنه اضافة الى الايات الكثيرة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة والأحاديث الكثيرة التي جاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبينة مكانة الدعاء وعظيم شأنه وأنه عنوان الخير وأساس الفلاح ورأس السعادة ومفتاح كل خير في الدنيا والآخرة قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى ان ربي لسميع الدعاء وقال تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرصدون والآيات في هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا في الأمر بالدعاء والحث عليه ومدح أهله وبيان أن الله قريب منهم يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم ووتبارك وتعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها قال صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأة لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم لو أنفق ما في السماوات وما في الأرض لم يغضي ما في أو لم يغضي ما في يمينه سبحانه وتعالى ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق خزائنه تبارك وتعالى ملأ لا ينقصها شيء يقول جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في, اي اذا غمس في البحر والسنة مليئة بالأحاديث الدالة على مكانة الدعاء وعظيم شأنه ورفعة منزلته وحب الله تبارك وتعالى للدعين واستجابته لدعائهم وتحقيقه لرجائهم سبحانه وتعالى جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء اكرم عند الله من الدعاء فالدعاء كريم عند الله عز وجل ومنزلته عالية ويحبه جل وعلا من عباده فمن دع الله احبه الله وفتح له ابواب الخير وهيأ له سبل الفلاح والسعادة في الدنيا والاخرة ومن ترك دعاء الله عز وجل غضب الله عليه ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله غضب الله عليه من لم يسأل الله غضب الله عليه فالله عز وجل يغضب من عبده إذا ترك سؤاله وترك السؤال قد يشعر من التارك للسؤال بالاستغناء وعدم الاحتياج وعدم الافتقار والالتجاء وهذا كله من رقة العبودية وهاء الدين اما اذا حسن دين الانسان وقوي ايمانه وحسن صلتهم بربه تبارك وتعالى لازم دعاء الله جل وعلا واكثر من سؤاله وطلب مصالحه الدينية والدنيوية والأخروية منه تبارك وتعالى فكل هذه لا تصلح ولا تستقيم ولا تتأتى للعبد على أحسن الأحوال ولا تتيسر للعبد إلا بتيسير الله وتوفيقه وإصلاحه ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري اصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر وتأمل مرة ثانية الدعاء اصلح لي ديني اصلح لي دنياي اصلح لي اخرتي لا, لا يصلح دين الإنسان ولا تصلح دنياه ولا تصلح آخرته إلا إذا أصلحها الله جل وعلا إلا إذا أصلحها الله تبارك وتعالى فالأمور كلها بيده ولهذا قال أحد السلف كلمة عجيبة في هذا المقام يقول تأملت الأمر تأملت الأمر فوجدت أن بدايته من الله ونهايته إلى الله وكل ما يكون فيه من الله لا يكون من حركة ولا سكون ولا قيام ولا قعود ولا غير ذلك الا من الله يقول فعلمت من ذلك ان مفتاح كل خير دعاء الله لان كل شيء بيده كل شيء بيده تبارك وتعالى من صحة او مرض ضلال او هداية غنى او فقر قوة أو ضعف حركة أو سكون حياة أو موت كل ذلك بيده فإذا مفتاح كل خير دعاء من بيده الخير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل صين قدير فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة ولا يتحقق الخير للعبد في دنياه وفي آخرته إلا باللجوء إلى الله وسؤاله تبارك وتعالى والطلب منه عز وجل وهو سبحانه وتعالى يحب السائلين يحب السائلين ويحب الداعين ومن يترك الدعاء يغضب عليه بل إنه سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلح عليه بالدعاء وأن يكثر من الدعاء وأن يعيد في الطلب والمسألة ولهذا قال كما مر معنا ولهذا قال سبحانه كما مر معنا ادعو ربكم تضرعا تضرعا والتضرع هو الالحاح على الله تبارك وتعالى ان يلح عليه ويعاود الطلب والسؤال ويسأل المرة والثانية والثالثة والرابع ولا ييأس ولا يقنط بل يلح على الله تبارك وتعالى بدون يأس لا يكون حاله في دعاء الله كحال اليائسين القانطين من رحمة الله يمد يده مرة أو مرتين يقول يا رب يا رب ثم يقول دعوت فلم يستجب لي ويترك الدعاء ثم يقول دعوت فلم يستجب لي ويترك الدعاء هذا هذا حال اليائسين القانطين من رحمة الله ولا يجوز للعبد ان يأس وان يقنط بل يكون دائما متفائلا مؤملا راجيا طامعا والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناداه وهو القائل سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعانه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرصدون وهو جل وعلا يحب الإلحاح يحب منك أن تلح عليه وأن تكثر من التضرع بين يديه يحب هذا من عبده بخلاف الناس الناس يتبرمون ويتأذون ممن يلح عليهم وممن يكرر عليهم الطلب و و ويمقتون ذلك ولهذا قال من قال والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يغضب ابن آدم إذا سئل أو إذا ألح عليه بالسؤال أما الله تبارك وتعالى يغضب ان تركت سؤاله إن تركت سؤاله أو لم تلح عليه فهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم المسلم ينبغي أن يكون ملحا في دعائه متضرعا راجيا طامعا مؤملا بالله تبارك وتعالى الخير راجيا منه سبحانه وتعالى الفضل هو سبحانه وتعالى خير مسؤول وأفضل مأمول جل وعلا وهو حسب المؤمن ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى ومما جاء في بيان مكانة الدعاء في الصنة ما ورد في الصنة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ثم تل الآية وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن ماذا عبادتي. سمى تبارك وتعالى في هذه الآية الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته سمى الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته فالآية دليل واضح إلى أن الدعاء عبادة لله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا و قرأ الآية الكريمة نص على هذا قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة والعبادة كما لا يخفى على كل مسلم حق لمن حق لله لا يعبد إلا الله جل وعلا إياك نعبد لا يعبد إلا الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة فلا يدعى إلا الله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 رفعت الأقلام وجفت الصحف ومن يطالع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة الناس وأسوتهم صلوات الله وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا من يطالع سنته يعرف منها مكانة الدعاء فقد كان عليه الصلاة والسلام اعظم الناس دعاء واحسنهم رجاء واكملهم عبودية واعظمهم تذللا وافتقارا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا وكان يدعو الله ويذكره في كل احاينه وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أذكارا وأدعية موظفة في اليوم والليلة في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات وفي الصلوات وعند الخروج من المنزل وعند دخوله وعند تناول الطعام وعند الفراغ منه وعند ركوب الدابة في كل أحواله عليه الصلاة والسلام يدعو الله يدعو الله تبارك وتعالى ويسأل الله وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله بجوامع الأدعية وأكملها وكان كما تقول عائشة رضي الله عنها تقول كان يعجبه يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أن يدعو بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك وأدعيته صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها ربه ادعية تامة ادعية معصومة لا خطأ فيها ولا زلل لانه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وي مجتملة على اكمل المطالب واجل المقاصد وانبل الاهداف بدون خلل وبدون زلل وبدون خطأ أما أدعية غيره عليه الصلاة والسلام فهي ليست مأمونة وليست مضمونة السلامة بل أحيانا بعض الأدعية التي يكتبها بعض الناس قد يكون فيها شرك بالله وقد يكون فيها بدع غليظة وقد يكون فيها ألفاظ محرمة وقد يكون فيها ركة في العبارة وضعف في الاسلوب وقد يكون فيها وقد يكون فيها وقد تكون سالمة قد تكون سالمة لكن مع سلامتها فما كان يدعو به رسولنا صلى الله عليه وسلم اسلم واكمل واتم ولهذا عد اهل العلم من الضلال المبين والانحراف الواضح ان يكتب بعض الناس ادعية ينشئونها او ينشئها لهم بعض اشياخهم فتكتب في اوراق ثم تقرأ موظفة في الصباح والمساء وادبار الصلوات وعند النوم مع هجر لادعية المعصوم صلى الله عليه وسلم عجبا اين الاتباع أين الاقتداء أين تعظيم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أين محبته صلى الله عليه وسلم محبته من مقتضياتها العظيمة اتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ونحن نعتقد ان ما جاء عنه كامل لا نقص فيه تام لا خلل فيه اذا فما, فما بال بعض الناس يهجرون دعواته صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه ويدعون بدعوات اناس من شأنهم الخطأ والزلل وعدم الامن من الخطأ والزلل تترك دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ويوخذ بدعوات أقوام ولهذا تجد بأيدي بعض الناس حزب كذا وورد كذا ثم تنظر في هذا الحزب وهذا الورد وتجد فيه أشياء ليست ثابتة في السنة ليست ثابتة في السنة ولا ماثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما تكلم تكلف في كتابتها أحد الأشياء ثم لكي تنفق على بعض العوام وتروج عندهم تضمن تلك الأحزاب وتلك الأوراد رؤية مدعات رؤية مدعات كان يقول صاحب الحزب أو صاحب الورد انني بعد ان كتبت هذا الورد رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام او رايت ابا بكر وعمر في المنام او نحو ذلك فيقول قال لي صلى الله عليه وسلم هذا ورد مبارك وورد نافع انشره في الامة ينفع الله به فيقول لولا هذه الرؤية لما نشرته بين الناس ثم العوام يصدقون ذلك ويكون فيه شرك ويكون فيه بدع ويكون فيه ضلالات وقد رأينا بعضها فيها هذا اذكر مرة وقع في يدي كتيبا من هذا القبيل واخدت اقرأ انظر ماذا في هذا الكتاب واذا فيه دعوات اشبه ما تكون بالطلاسم واسماء لا اعرفها لكن اظنها اسماء الشياطين وفيه ايضا دعوات شركية وتوجه بالسؤال الى غير الله تبارك وتعالى وكلمات مغلقة ما يمكن تفهم الا بصعوبة وبفك لالفاظها والشياء معقدة فكنت انظر فيه واقول من يمكن يقبل هذا الكتاب من يمكن يقبل هذا الكتاب ويرضى بهذه الدعوات المظلمة التي فيه ما أظن أحد يقبل ذلك ثم لو لما وصلت إلى آخر الكتاب تبدد العجب إذا بصاحب الكتاب في آخره يقول عندما فرغت من هذا الكتاب توضعت ونمت تلك الليلة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يا فلان كتابك الذي كتبته في الذكر كتاب عظيم وكتاب مغارك وعليك بنشر كلاما من هذا القبيل يقول فسكت وجاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني فلان يقول فأدركت أن الأمة لا غنى لها عن هذا الكتاب وأنه ينبغي أن ينتشر بين الناس ويستفيدون منه ثم يطبع وينشر ويصدق الحوام وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الدعوات بينت في السنة والأذكار بينت في السنة والعلماء قالوا واذا ينبغي أن نعيه معاشر المؤمنين العلماء قالوا الرؤية المنامية لا يصح أن يؤخذ منها حكم لا يصح أن يؤخذ منها حكم يقول الشاطبي رحمه الله المنامات تكون للبشارة وتكون للنذارة اما لتقرير الاحكام فلا ان نقرر حكم مبني على رؤية منامية ما يصح هذا كان يقول قائل للناس اذكر الله بكذا وبكذا في الوقت الفلاني ست مرات او عشر او مئة او الف او نحو ذلك الدليل رأيت كذا وكذا في المنام هذا ما هو دليل هذا ليس دليل الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الدليل أما المنامات ما يأخذ منها أحكام ولا يبنى عليها دين ولا يبنى الدين أيضا على التجارب مثل ما يفعل بعض الناس يقول, يقول الدعاء الفلاني جربته جربته وجربه فلان حتى بعضهم ادعى أنه دعاء أصحاب القبور مجرب مجرب في, في, في, في تحصيل المنافع ويقولون قبر فلان ترياق المجربين وهكذا ينظلون الناس ويحرفونهم عن دين الله تبارك وتعالى وعما ينبغي أن يكون عليه من الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى بأمثال هذه الخزعبلات والترهات والمنامات والقصص والحكايات وسبحان الله دين الله تبارك وتعالى لا يأخذ من هذه الطرق وإنما يأخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالواجب الحذر وأن يحتاط الإنسان لدينه وأن لا يأخذ ذكر الله تبارك وتعالى ودعاءه إلا من دعوات المعصوم صلى الله عليه وسلم يأتسي به ويقتدي به ويهتدي بهديه ويستن بسنته فهديه أتم الهدي ومنهجه أكمل منهج ودعاؤه أفضل الدعاء هل يشك مسلم في ذلك؟ هل يشك مسلم في ذلك؟ إذن لماذا يترك أقوام دعواته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يتركون أذكاره عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا يقبلون عليها؟ ولماذا يقبلون على أوراد تكتب لهم لا يدرى ماهي ولا يدرى ما حالها بل إن حال بعضها ظاهرة البطلان متضحة الفساد فواجب على المسلم أن يعي هذا الأمر وأن يكون منه في حيطة وأن يقبل على دعوات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أعود إلى حديثي عن الفاتحة و ودلالة هذه السورة على مكانة الدعاء وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى وهذا عرفناه من خلال ما سبق لكن بقي جانبا اخر ايضا جاء بيانه وهو متعلقا بالدعاء في سورة الفاتحة الا وهو الادب الذي ينبغي ان يكون عليه الداعي وشروط الدعاء المستجاب الدعاء ليكون مستجابا عند الله له آداب وله شروط وله ضوابط جاء بيانها في الكتاب والسنة وأيضا هناك موانع إذا وجدت لم يقبل الدعاء وحالت بين بينه وبين القبول ولهذا يجب على الداعي الذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويطمع في ثوابه أن يتأدب بآداب الدعاء وأن يحقق شروط الدعاء وأن يتخلص من موانع قبول الدعاء حتى يكون دعاؤه مقبولا مستجابا وسورة الفاتحة هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن اجتملت معاشر الإخوة المؤمنين على جملة كبيرة من شروط الدعاء وآدابه اجتملت على جملة كبيرة من شروط الدعاء وآدابه التي إذا تحل بها المؤمن واتصف بها أجيب دعاؤه وحقق رجاؤه وأعطي سؤله وأهم شرط لقبول الدعاء الإخلاص لله فيه الاخلاص لله تبارك وتعالى فيه وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وهذا الشرط موجود في سورة الفاتحة واضح بيّن فيها جاء مقدما ذكره بين يدي الدعاء الدعاء في سورة الفاتحة قولك اهدنا الصراط المستقيم لكن قبل ذلك جاء الاخلاص اياك نعبد اياك نعبد ومعنى اياك نعبد اي خصك يا الله وحدك بالعبادة ندعوك وحدك نعبدك وحدك نصرف العبادة لك وحدك اياك نعبد وتقديم العامل هنا يفيد الحصر والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك فهذا فيه الاخلاص كما قال كما قال الله تعالى فدعوه مخلصين له الدين مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وقال تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى ان لله الدين الخالص فمن شروط قبول الدعاء أن يكون خالصاً لله أما إذا صرف لغير الله أو جعل مع الله شريك فيه فإن هذا محبط للعمل وباطل وليس مقبولة ولهذا قال الله تعالى وَمَنْ أَظَلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ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 لا يسأل أي أحد كائنا من كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل النبي صلى الله عليه وسلم نادى عشيرته ناداهم ندا... بأجمع ونادى بعض... بعضا بأسمائهم إلى أن قال في تمام ذلك يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا والله تبارك وتعالى قال له ليس لك من الامر شيء فالامر لله والطلب يكون من الله نعم هو صلى الله عليه وسلم شافع بل هو عليه الصلاة والسلام افضل الشافعين لكن من يريد شفاعته عليه الصلاة والسلام يطلبها ممن ها قل لله الشفاعة جميعا هو الذي يعطي الشافعين الاذن بان يشفعوا من دا الذي يشفع عنده الا الان بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتغى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا قال قائل أحب أن يشفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أقول يقال له كل مسلم يحب أن يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسلم يحب ذلك لكن لا يطلب ذلك منه عليه الصلاة والسلام وإنما يطلب ممن من الله ولهذا لاحظ السؤال الذي أعجب النبي عليه الصلاة والسلام والذي طرحه أبو هريرة مما يدل على أهمية الإخلاص في الدعاء لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام مرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة هذا السؤال عجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حسبت أن يسألني عن هذا السؤال أولى منك يا با هريرة عجبه هذا السؤال من, من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه الإخلاص الإخلاص للمعبود والالتجاء للرب العظيم تبارك وتعالى هذا الذي تنال به الشفاعة أما أن يدعى غير الله ويلتج إلى غير الله ويطلب من غير الله ثم يقول القائل أنا لا أعبدهم وإنما أتخذهم سفعا قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فلا يتخذ بين الله تبارك وتعالى واسطة ولهذا الانبياء وسطاء بين الله وبين خلقه في بيان دينه وليس وسطاء بين الله وبين خلقه في الدعاء والعبادة ولهذا لاحظ في القرآن الكريم هذا المعنى في سورة البقرة آيات كثيرة تبدأ بقوله يسألونك يسألونك عن المحيط يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الخمر والميسر يسألون أشياء كثيرة يسألونك ماذا يأتي الجواب قل هو أدى للناس قل هو كذا قل هو كذا إذن هو عليه الصلاة والسلام مواسطة في ماذا في البلاغ إن عليك إلا البلاغ هو وسطة في البلاغ لكن في سورة البقرة لما جاء مقام الدعاء وإذا سألك عبادي عني ارتفعت قل فإني قريب أجيب دعوة الدعاء أي ليسألوني مباشرة وليتجهوني مباشرة وليقبلوا علي مباشرة بدون وسطة في معرفة الدين لابد من الواسطة لكن في دعاء رب العالمين أينما تكون وفي أي مكان تكون تتجر إلى الله والله يسمع دعاك وإذا أخلصت وصدقت وحققت شروط الدعاء أجاب الله دعاك ثم يأتي بعض الناس ويضيق أمر الدعاء تضييقا باطلا لا دليل عليه ولا أصل له ويقولون الدعاء إنما يكون نافعا عند القبر تذهب عند القبر قبر فلان أو قبر... حتى بعضهم اعظم من ذلك او مثله يقول الدعاء يكون نافعا لما يكون معك صورة شيخ يكون معك صورة شيخ تضعها امامك وتدعو من خلاله حتى يصعد اما كذا هكذا تدعو دعاء مجرد بدون واسطة لا صورة ولا شيخ ولا قبر ولا لا يمكن ان يستجعب لك هكذا يضلون الناس عياذا بالله أين هؤلاء من قول الرب عز وجل وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أحد المهتدين قال لي بنفسه قال كنت على طريقة ما ونشأت ربيت على تلك الطريقة وكان علمني شيخي في تلك الطريقة أن لا أدعو الله إلا من خلاله يقول تاتي عندي ونسألت تجلس امامي وتبدأ تذكر الله وتدعوه حتى يصعد الدعاء حتى يصعد الدعاء يقول اضطرت مرة الى سفر الى بلد ما واتيت الشيخ وانا في غاية الالم قلت الان كيف اصنع انا الان سوف سافر فكيف اصنع لما اريد ادعو الله قال لا الامر ليس بمشكلة خذ هذه الصورة تجعلها معك في جيبك كل ما اردت ان تدعو تخرجها وتنظر فيها وتدعو الله من خلالها يضلون الناس وعياده بالله يضلون الناس ويضيعون أديانهم وأيمانهم وعقائدهم ويربطون الناس بأشخاصهم انظر حال هؤلاء وانظر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسأل بالله لا قال له بواسطتي ولا قال من طريقي وإنما قال إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فأسأل بالله والله جل وعلا قال في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعان إذن شرط شرط أساس في قبول الدعاء أن يكون لله خالصا لا يدعى غير الله كائنا من كان لا يدعى غير الله كائنا من كان وهذا نأخذه من سورة الفاتحة من قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعيد أي نخصك وحدك بالدعاء ونخصك وحدك بالاستعانة الشرط الثاني من شروط قبول الدعاء المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يكون الداعي مقتديا مؤتسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام في دعواته وهذا ايضا موجود في سورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم اي الطريق القويم والمسلك الرشيد هذا الموضع هناك كلمة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اسمعكم نصها يقول رحمه الله وينبغي للخلق وينبغي للخلق ان يدعو بالادعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه وأنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذن الصراط المستقيم الذي ندعو الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة أن يسلكنا به وان يأخذ بنواصينا إلى السير عليه من جملته أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعواته وفي جميع عباداته لله تبارك وتعالى فهذا هو الصراط الله المستقيم هذا هو الصراط الله المستقيم ومن أعجب العجب أن بعض الأشياخ الذين ألمحت لبعضهم آنفا كتبوا في الذكر أذكارا مخترعة أنشأوها وسمّوا بعضها الصراط القويم الصراط القويم سبحان الله الصراط القويم هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولهذا حقيق بامثال هذه الكتب ان تسمى الصراط العيش او السبيل الماذا انوى وجه لان الصراط القويم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل طريق الى الجنة مسدود الا طريق من الا طريق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك من الشروط والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي وهي أيضا موجودة في سورة الفاتحة الإلحاح على الله عز وجل وأن لا ييأس الإنسان وينقطع ويقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي بل يكون دائما ملحا سائلا طالبا من الله إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى وسورة الفاتحة دلت على أهمية الإلحاح في الدعاء على الله جل وعلا ومداومة الطلب من جهة أنها السبع المثاني وقد عرفنا أن معنى المثاني في حق هذه السورة أي تثنى في كل الصلاة إذن فيه الحاح تكرار إلا ما في في السورة الفاتحة هي تقرأ كل يوم سبع عشرة مرة فرضا هذا فرضه الله على كل مسلم مسلمة, مسلمة أن يقرأ هذه السورة في اليوم والليلة سبع عشرة مرة وإذا كان يصلي النوافل ويحافظ على النوافل فإن قراءته لها في أيامه ولياليه كثيرة جدا وهذا كله الحاح لأنه مرات وكرات في أيامه ولياليه يقول اهدنا الصراط المستقيم إذن من أراد أن يهديه الله خذها فائدة من سورة الفاتحة من أراد أن يهديه الله هل يكفي أن يقول مرة في حياته اللهم اهدني ويتوقف أم أنه يستمر دعاء القنوت الذي يقال في كل ليلة يعاد فيه كل ليلة اللهم اهدني في من هديت جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به قال قل اللهم اهدني وسددني وسددني وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد قال واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد سداد القوس فالمسلم لا يزال يحتاج أن يلح على الله تبارك وتعالى وأن يكرر السؤال والطلب والدعاء لله جل وعلا وهذا هو معنى قوله في الآية المتقدمة ادعو ربكم تضرعا يتضرع الإنسان إلى الله عز وجل ويلح عليه بالدعاء ويعاود ويطلب وهو لا يعدم الفائدة في كل مرة يدعو في حاجاته الدينية والدنيوية إما أن يعطيه الله تبارك وتعالى ما سأل أو يصرف عنه من السوء مثله أو يدخره له ثوابا وأجرا عندما يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة كذلك من آداب الدعاء العظيمة التي دلت عليها سورة فاتحة أن الداعي ينبغي أن يجزم بالدعاء أن يجزم بالدعاء وأن يجزم بالطلب وأن لا يجعل دعاه معلقا بالمشيئة وإنما يعزم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم في الدعاء فإن الله لا مستكرها له وليعزم في الدعاء فإن الله لا مستكرها لا فإذا مطلوب في الدعاء العزم مطلوب في الدعاء العزم وأن لا يأتي الدعاء رخوا لا يأتي الدعاء رخوا ويظهر منه عدم قوة إقبال وعدم قوة عزم قلب في سؤال الله تبارك وتعالى وطلبه ولهذا لاحظ الارتخاء في قول القائل اللهم اغفر لي انشئت اللهم ارحمني انشئت اللهم اهدني انشئت المعنى هنا والظاهر يعني انشئت ارحم وانشئت لا ترحم كان الامر ليس بعظيم وليس هو بعازم في طلبه ولهذا ايضا من من الدلالات التي تضمنتها سورة الفاتحة العزم وانظر العزم في الطلب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وفي كل مرة يعيد ويعزم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب فهذا فيه العزم عزم في نطق هذه الألفاظ وطلب الله بها وعزم في القلب في طلب الهداية ورجاء ذلك من الله عز وجل وبعد عن عن الارتخاء والفتور في السؤال والطلب أيضا من الآداب والسروط المهمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعي حضور القلب وعدم الغفلة حضور القلب عندما يدعو وعدم الغفلة وهذا أيضا أدب عظيم وأمر مهم ينبغي أن يكون عليه الداعي عندما يدعو الله تبارك وتعالى وسورة الفاتحة مجتملة على ذلك قد قال عليه الصلاة والسلام ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب غافل ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة فيكون قلب الداعي حاضرا مقبلا على الله تبارك وتعالى راجيا من الله سبحانه وتعالى موقنا بأن الله يجيب دعاءه ولا يكون غافلا ولا يكون غافلا وحضور القلب في في سورة الفاتحة ظاهر من جهة التهيئ الذي يأتي للداعي في تلك المقدمة العظيمة بين يديه السؤال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم إذا ما بدأ بالدعاء مباشرة اهدنا الصراط المستقيم وإنما جاء ذكر الله وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه تبارك وتعالى بين يدي الدعاء وهذا فيه تهيئة للقلب ليكون مقبلا على الله تبارك وتعالى عندما يدعوه عز وجل أيضا من الآداب المهمة في الدعاء وموجود في سورة الفاتحة أن يتوسل الداعي إلى الله تبارك وتعالى بالوسائل المشروعة أن يتوسل الداعي إلى الله جل وعلا بالوسائل المشروعة وهذا باب مهم وخطير في نفس الوقت وكثير من الناس يزل فيه يزل فيه بسبب سوء الفهم وعدم معرفة حقيقة التوسل المشروع ولهذا قال العلماء التوسل المشروع ومنه توسل والتوسل المشروع بثلاثة أمور التوسل المشروع بثلاثة أمور وكلها موجودة في سورة الفاتحة التوسل المشروع بثلاثة أمور وكلها موجودة في سورة الفاتحة الأول وهو أعظم ما يكون التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى قل ادعو الله او ادعو الرحمن هذان الاسمان في صورة الفاتحة وسيلة بين يدي الدعا ولهذا جاءت هذه الوسيلة التوسل الى الله باسماء وصفاته في صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذا كله توسل الى الله جل وعلا بين يدي الدعاء فهذه وسيلة عظيمة وسيلة عظيمة جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وها هي ايضا في سورة الفاتحة النوع الثاني من التوسل المشروع ان تتوسل الى الله بعملك الصالح بعبادتك له واخلاصك واعتمادك عليه ورجائك منه وعبوديتك له وتفويضك أمر أمرك إليه وتدللك بين يديه هذا أيضا وسيلة نافعة إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فجاء ذكر الإيمان وسيلة إلى الله جل وعلا إذا توصل بالإيمان وبالعمل الصالح وبالتوحيد وبمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه هذه كلها أعمال صالحة يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها وهذا موجود في سورة الفاتحة في قولك قبل الدعاء إياك نعبد وإياك نستحيل أي أنت يا الله وحدك أخص بالعبادة وأخص بالاستعانة اهدن الصراط المستقيم إذن أنت الآن توسلت في سورة الفاتحة في نوعين من الوسائل توسلت الى الله باسماء وصفاته وتوسلت الى الله سبحانه وتعالى بعبادتك له بعبادتك له سبحانه وتعالى ايضا توسل ثالث دلت عليه النصوص ان تتوسل الى الله بدعاء الصالحين الاحياء الحاضرين رجل امامك تحسب من اهل الخير وقلت له ادعو الله لنا او ادعو لي وللمسلمين او نحو ذلك فهذا ايضا لا بأس به هذا ايضا لا بأس به اما التوسل الى الله بالاحياء الغائبين الاحياء الغايبين مثل ما يفعل اهل الظلال يكون في بلده وشيخه في بلد ثم يطلب منه او بالاموات الذين انقطعانهم العمل وماتوا فهذا لا يجوز ولا يوجد دليل لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية مثل هذا العمل إذن يتوسل إلى الله بأسماء وصفاته ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإيمان العبد بالله وعبادته لله وطاعته له سبحانه وتعالى وأيضا يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء ولعل هذا النوع الثالث ايضا قد يستفاد من قوله اهدنا الصراط المستقيم لانك هنا تدعو لك و و ولغيرك اهدنا, اهدنا الصراط المستقيم ودعاء المسلم لاخوانه المسلمين في, في ظهر الغيب مستجاب واذا دعا المؤمن لاخيه قد وكل الله ملكا يقول ولك مثل ذلك استجيب الله له دعاءه في نفسه وفي حق إخوانه ولهذا يؤثر عن بعض بعض أهل العلم أنه إذا عرضت له حاجة يريدها يسألها لنفسه ويسألها لإخوانه مثل يمد يديه ويقول اللهم ارزقني زوجة صالحة وارزق فلان وفلان ويذكر بعض إخوانه أو يدعو عموما للمسلمين اللهم أغني فقيرهم اللهم اكشف ضرهم اللهم هون كذا اللهم اشفي مريضهم يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه ففي ملك موكل يقول ولك مثل ذلك دعاء المسلم لأخيه في, في ظهر الغيب مستجاب وهنا ينبغي أن يستشعر المسلم هذا الأمر وأن يكون أناني يحب أن يدعو له المسلمين وهو في الوقت نفسه لا يدعو لهم بل ينبغي أن يحب لهم ما يحب كما أنك تحبا أن يدعو لك إخوانك المؤمنين فأيضا ادعو لهم ادعو لهم بظهر الغيب وسبحان الله الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب أمر عجيب وتوابع عظيم لا يحصر أضرب لكم على ذلك مثالا واحدا لأن الحديث في هذا قد يطول لكن أضرب مثالا واحدا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من, دعا قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة إذا قلت في دعاك اللهم مغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات كلمة لا تتجاوز سطرا واحدا كم فيها من حسنة ملايين الحسنات لأن لك بكل مسلم حسنة حيا كان أو ميتا من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل واحد منهم لك به حسنة فهل هل يليق أن تقتصر في دعاء اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وفقط يقف الرجل الذي لظرف ما ولحال ما ربما مر عليكم في قصة دخول المسجد وتبول فيه وتعامل الصحابة معه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل معه معاملة الرفيق ماذا قال قال اللهم ارحم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا الله مرحمني وغضبان من التعامل الذي حصل الله مرحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا ماذا قال عليه الصلاة والسلام حجرت واسعا حجرت واسعا رحمة الله ومغفرة واسعة والمسلم يسأل الله جل وعلا رحمته ومغفرة إله والإخوانه المسلمين ويشركهم في دعاء مثل ما يحب أن يشركوه أيضا في دعاءه قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال تعالى فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سيدنا هذا ايضا من الأمور المهمة الامور المهمه في الدعاء اذا هذه ثلاث وسائل مشروعه هذه ثلاث وسائل مشروعه ثم ما سوى ذلك ممنوع وقد يكون شركا وقد يكون بدعه قد يكونوا شركا وقد يكون بدعة اما الشرك من ذلك فدعاء غير الله مثلا يقول قائل مدد يا فلان اواغثني يا فلان او اسألك كذا يا فلان هذا كل شرك بالله حتى وان سماه صاحبه ماذا توسلا لان بعضا يقول هذه وسيلة تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حقيقته وهذه حقيقة تقع مغالطات من بعض الناس حتى يمشي الباطل بين الناس الان الربى مشى بين الناس وفي كثير منهم غير اسمه قيل لهم هذه فوائد بنكية وقيل ارباح والخمر والمسكرات قالوا مشروبات روحية مشروبات رو رو روحية والرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ما ياتي الراشي ويقول لمن يرشي خذ هذه رشوه التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله يقول هذه اكراميه توجهك الساهل ال... الاكرام وهذه اكراميه ما يقول هذه رشوه ف... فتغير اسماء تغير الاسماء ثم تنفق الضلالات بين الناس ف فالشرك ما ياتي من يدعي لي وقلنا هذا شرك وانما يقول هذه وسيلة وكيف تكون وسيلة دعاء غير الله نعم هذه وسيلة لإيش للإبطال ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لإحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد من الشاكرين إذن هناك وسائل شركية وهناك وسائل بدعية ووسائل محرمة هنا يكثر السؤال من كثير من المسلمين يقول هل يجوز لنا أن نقول في دعائنا اللهم إنا نسألك نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا أن نقول هذا اللهم من يأسألك بجاه محمد أو بجاه أبي بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو نحو ذلك والجواب على هذا السؤال اولا ينبغي أن يعلم وهذا لا يشك فيه مسلم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشك مسلما أن جاه الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم. هذا لا يشك فيه مسلم الله جل وعلا قال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة وقال عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى وموسى ومن كل الأنبياء فجاه عند الله أعظم جاه لا, لا يشك في هذا وهذا أمر متقرر ومعروف لكن السؤال هل يجوز لنا أن نتوسل إلى الله بجاهه للجواب على هذا السؤال للجواب على هذا السؤال نقول ننظر في السنة إن كانت السنة أرشدت إلى هذا ودلت عليه فعلنا وإذا لم ترشد إلى هذا ولم تدل عليه لا نفعل لأن الأمر مرتبط بالاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم بسنة نظروا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا أنه لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية التوصل بالجاه نعم جاء حديث ما تصح مثل الحديث الذي يروج بين العوام توصلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم هذا حديث غير صحيح حديث بين أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من خلال هذه السورة المباركة ننضبط بضوابط التوصل المشروعة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به ونهتدي بهديه وندعو بما كان يدعو به صلوات الله والسلام عليه وبما كان أيضا يعلم أصحابه أن يدعو به أيضا من آداب الدعاء المهمة وهو في سورة الفاتحة ما كنت أشرت إليه أولا وهو الدعاء بجوامع الكلمة وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح أوتيت جوامع الكلم أوتيت جوامع الكلم فعندما يدعو المسلم يدعو بالدعوات الجامعة يدعو بالدعوات الجامعة تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا دعى الله أن يتخير من الدعاء يجمعه ويدعو ما سوى ذلك فكان يختار الدعاء الجامع وهكذا كل أدعيته جامعة صلوات الله وسلامه عليه وانظر آآ آآ هذا الدعاء الجامع في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذه كلمة جمعت كل خير بدون حاجة إلى التفاصيل يعني لاحظ هنا الجمع ما قال اهدنا آآ آآ اهدنا إلى الصلاة وهدنا إلى الإسلام وهدنا إلى اتباع السنة وهدنا إلى الجنة وهدنا على الصراط المنصوب على متن جهنم وهدنا وهدنا ويعدد بالتفصيل وإنما جامع هذا كله في كلمة واحدة اهدنا الصراط المستقيم إذن في, في, في, في هذه السورة فيها الدعاء الجامع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من غضب الله عليهم نوع عملهم واحد وإلا كثير كثير لكنه أجمله في هذا أيضا من ضل ضلاله طريق واحد وإلا طرق كثيرة للضلال كثيرة أجملها في في هذا إذن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلمة موجزة لكنها جمعت خير الدنيا والآخرة جمعت خير الدنيا والآخرة ولهذا على الإنسان أن تكون دعواته جامعة كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام ومن يتقيد بدعواته عليه الصلاة والسلام فإنه ينال جوامع الدعاء وفواتح الخير وتمام الأمر في الدنيا والآخرة وليحذر الإنسان من الاعتداء في الدعاء بالتفاصيل التي قد يفعلها بعض الناس وينشئونها ويخترعونها ويضيعون بها أوقاتهم وأوقات غيرهم بلا هدى ولا دليل أحد الصحابة رضي الله عنه رأى يوما ابنه يقول في دعائه اللهم إني أسألك الجنة وحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها واخذ فصل قال يا ابني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يعتدون في الدعاء يأتي أقوام من أمة يعتدون في الدعاء فاحذر يا ابني أن تكون منهم إذا سألت الله فاسأله الجنة فإن عطيت الجنة عطيتها وما وما فيها وإذا أعاذك الله من النار أعاذك من النار وما فيها هل من المناسب يقول في دعا الله من يعودك من النار ومن حميمها وغساقها وعقاربها وحياتها ويفصلك كل ما لا. إذا عدت من النار عدت منها وما فيها إذن السنة فيها جمع فيها جمع Мы пят long الدعاء وهذا كما قلت لكم في سورة الفاتح اهدنا الصراط المستقيم لم يفصل في, في, في تفاصيل هذا الصراط المستقيم وإنما جمعوا في هذه الكلمة غير المغضوب عليهم أيضا لم يفصل ما قال الذين فعلوا كذا والذين فعلوا كذا والذين فعلوا كذا والذين فعلوا كذا, والذين فعلوا كذا ولا الضالين أيضا لم يفصل وإنما جاء بهذا الكلام الجامع فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدعاء الجامع لخير الدنيا والآخرة أيضا من آداب الدعاء الذي هي في سورة الفاتحة أن يجمع الداعي في دعائه بين الرجاء والخوف أن يكون في دعاءه راجيا خائفا ولا يغلب رجاء على خوف ولا أيضا يغلب خوف على رجاء لأنه إن غلب الرجاء فإن غلب الرجاء على الخوف قد يأمن من مكر الله وإذا غلب الخوف على الرجاء قد يأس من روح الله فيأتي بالأمرين معا راجيا خائثا يجمع في دعا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يجمع بين الرغب والرهب ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاح اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسين اذا من الاداب التي ينبغى ان تكون في الداعي ان يكون في دعائه جامعا بين الرغب والرهب الخوف والرجاء وهذا موجود في سورة الفاتحة موجود في سورة الفاتحة قولك الرحمن الرحيم هذا فيه الرجال. الله يقول يرجون رحمته وفي قولك مالك يوم الدين في الخوف ويخافون عذابه لأن يوم الدين يوم الحساب فأنت إذا قلت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأنت متدبر تعقل عن الله عن الله خطابه جاء وحضر في قلبك الخوف الرجاء رجاء الرحمة وخوف العذاب فهذا أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون في الدعاء أيضا كذلك من أداب الدعاء أن يكون الداعي على طهارة وهذا ليس بشرط لكنه أكمل أن يكون على طهارة وإذا كان على طهارة وفي صلاة فهذا أقوى ما يكون وأسرع ما يكون للإجابة رجل طاهر وواقف بين يدي الله ويصلي ومتهيئ للدعاء بالطهارة والخشوع والسكون والطمانيلة فهذا أسرع ما يكون فالإجابة هذا أيضا موجود في سورة الفاتحة لا سيما إذا قرأها المسلم على أوه في صلاته يتطهر ويتوضى ويصلي ويبدأ يناجي ربه تبارك وتعالى أيضا إذا سبق الدعاء توبة وإنابة واستغفار وهذا يأتي أيضا في بعض أدعية الاستفتاح قبل الفاتحة اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرك والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد فهذه معاني تتعلق بالدعاء دلت عليها هذه السورة العظيمة وعلى كل مسلم أن يعرف قيمة الدعاء وعظيمة مكانته عند الله عز وجل وعظيم مكانته عند الله عز وجل وشدة حاجة العبد إليه في كل أحواله وأن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة وعليه كذلك أن يتعرف على آداب الدعاء وشروط الدعاء وأوقات إجابة الدعاء وايضا أماكن إجابة الدعاء الماثورة في السنة مثل على الصعيد عرفة ومثل فوق الصفا وفوق المروة ومثل أيضا بعد رمية رمي الجمار في أيام التشريق بعد الأولى والثانية فهناك مواطن الدعاء أماكن الدعاء فيها أرجى وهناك أيضا أوقات الدعاء فيها أرجى مثل ليلة القدر ومثل الساعة التي في ليلة الجمعة ومثل جوف الليل الثلث الليل الآخر وأيضا في السجود قمنوا أن يستجاب لكم فيتحر الإنسان أحوال الدعاء التي يستجاب فيها وكذلك الأوقات وكذلك الأمكنة يتحرى ذلك وكل ذلك يكون في حدود ماذا في حدود آآ آآ آآ حدود المشروع وحدود ما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم المسلم أن ربه حي كريم كما أخبر عن ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان إن الله حي كريم إن الله حيي كريم يستحيي من عبده سبحان الله العظيم ما أوسع كرما وما أوسع فضلا وما عظم منه وعطا مع أنه غني عنا وعن دعائنا وعن سؤالنا وعن طلبنا يقول عليه الصلاة إن الله حي كريم يستحيي من عبده لا إله إلا الله إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما سفرا أي خائبتين فأيضا من, من, من, من, من أدب الدعاء ومن أسباب القبول أن يمد الإنسان يديه إلى الله تبارك وتعالى والله لا يرد, لا يرد يديه صفرا كما أخبر بذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أحد العلماء رحمه الله جمع جملة من أداب الدعاء في ثلاثة, في ثلاثة أبيات جمع جملة من أداب الدعاء ثلاثة ابيات وكلها او جلها ايضا موجودة في الثورة الفاتحة وقد اشرت اليها ما سبق يقول احد اهل العلم قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بافلاحي قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بإفلاحي طهارة وصلاة معهما ندم طهارة صلاة معهما ندم وقت خشوع وحسن الظن يا صاحي طهارة صلاة معهما ندم وقت خشوع حسن الظن يا صاحي وحل قوت ولا يدعى بمعصية وباسم يناسبه مقرون بإلحاحي هذه 10 شروط جمعها هذا العالم في هذه الابيات الثلاثه قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بافلاحه أي بانه إذا دعا ملتزما بها بانه مفلح ونائل ما سال طهارة والصلاه معهما ندما أي ان يكون على طهارة وان يكون في صلاة وهذا ليس من الشروط ولكن من الاداب ومن كوامل الدعاء طهارة وصلاة معهما ندم وقت خشوع وقت خشوع وحسن الظن بالله يعني يكون في وقت خشوع في في دعائه وخشية وانابة الى الله وان يكون ايضا حسن الظن بالله وقد قال الله عز وجل كما في الحديث الكدسي انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء وكذلك من من الشروط ما أشار إليه بقوله وحل قوت أن يكون طعامه ومطعمه طيبا حلالا وهذا جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام فأنه يستجاب لذلك ولهذا من من الشروط المهمة أن يبتعد عن الحرام ولهذا قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب وقد سددت طريقها بالذنوب أو بالمحرمات فالحرام يمنع مانع من موانع الإجابة ولهذا استبعد النبي ذلك قال فأنا يستجاب له وقت خشوع لا حل قوت ولا يدعى بمعصية ايضا هذا لابد منه لا يدعو الانسان بمعصية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدع باثم او قطيعة رحم فايضا من شروط الدعاء ان لا يدعو العبد بمعصية او باثم او بقطيعة رحم وباسم يناسبه يعني يختار من اسماء الله تبارك وتعالى الاسم المناسب وإذا لم يأتي بالاسم المناسب يحدث في الكلام تنافر يحدث في الكلام تنافر ولهذا يأتي في السنة الدعاء مع الاسم رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين تقول ربي اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم وهكذا أما أن يأتي بأمر لا يناسب فهناك يحدث تنافر مثل أن يمد رجل يديه قائلا في دعاه اللهم ارحمني واغفر لي يا شديد العقاب ما يناسب هذا ما يناسب وإنما المناسب يا غفور يا رحيم يا من رحمته وسعت كل شيء فيذكر من الـ من الأسماء الحسن ما يتناسب ولهذا ذكر العلماء قاعدة في القرآن الكريم أن كل آية في القرآن ختمت باسم أو صفة لله فيما ذكر في الآية ما يناسب الإسم أو الصفة التي ختمت بها الآية ولا يذكرون أن عربيا سمع مرة رجلا يقرأ القرآن قارئ للقرآن سمعه يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم أخطأ, أخطأ القارئ قال والله عزيز حكيم قال الاعراضي هذا ما هو ليس كلام الله ها والله والله غفور رحيم نعم اخطا اعراضي استغفر الله اخطا القاري وقال والله غفور رحيم قال والله غفور رحيم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال الرجل ليس هذا كلام الله فغضب القاري قال تنكر كلام الله قال لا لا انكر كلام الله ولكن ليس هذا كلام الله وجد ان اخر الكلام لا يتناسب مع قطع ونكال وعذاب وخاتمة الاية والله غفور رحيم قال هذا ليس كلام الله فتنبه القارئ ورجع قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز الحكيم قال نعم عزف عدل وحكم فقطع يعني الحلام متناسب ولهذا ابن القيم يقول رحمة الله عليه وقد ذكر هذه القصة في كتابه جلال افهام قال اذا دعا الانسان باسم لا يناسب يحصل تنافر ولهذا الاعرابي هذا ادرك هذا التنافر وانت ايضا تدرك هذا التنافر لو سمعت رجلا يقول في دعائه اللهم اغفر لي يا شديد العقاب يا من بط شديد يا منتقم يا ومثل هذا تقول هذا ما يصلح توسل إلى الله عز وجل باسم يناسب حاجتك يناسب حاجتك اغفر لي يا غفور ارحمني يا رحيم ارزقني يا رزاق وهكذا قال وباسم يناسبه مقرون بإلحاح يعني تلح على الله تبارك وتعالى وتكثر من السؤال وتديم الطلب وتديم قرع الباب ويوسك أن يفتح لك أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين